ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا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 فمنهم من آمن به ومنهم صدعه وكفّ بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلّيهم نار سوف نصلّيهم نارا كلما نضجت جلود وقدرناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجريبا تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها لهم فيها أزواج نطهرت وندخلهم ظلا ظلما وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ مَا يُظْلَمُ فِيهِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أمر منكم فإن ثلاثعت في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير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 را الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به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 الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما فليقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا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 Mmm. -hmm.